بسم الله الرحمن الرحيم والصفات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إنا كون وَرَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا رَبُّ الْمَشَارِقِ إِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةٍ الْكَوَاكِبِ وَأَيَّدْنَا كل لَيْلًا مارد لا يَسْمَعُونَ إِلَى الْمَلَإِ الْعَلِيِّ وَيُقْذَفُونَ مِن كُلِّ جَانِبٍ دُحُورًا وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ إِلَّا مِن خَطْفِ الْخَطْفِ مَنِ اتَّبَعَ هُوَ شِهَابٌ سَاقِبٌ فاستفتهموا أهم أشدت خلقنا من خلقنا إنا خلقناهم من طين ناذب بل عجبت ويسخرون وإذا ذكروا لا يذكرون وإذا رأوا آية يستسخرون وقالوا إن هذا إلا سعر مبين أهذا أهذا متنا وكنا ترابا وعظوما إنا لمبعوثون أو آباؤنا قلنا أم وأنتم داخلون فإنما هي ذجرة واعدة فإذا هم ينظرون وقولوا يا ويلنا هذا يوم الدين أَفَا يَوْمَ الْفَصْلِ الَّذِي كُنْتُمْ بَغْتًا كَمَا بَدَا لَكُمُ الْأَشْرَارُ لَثِينًا وَأَزْوَاجُهُمْ مَا كَانُوا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَحْدُومٌ إِنْ أَصْرَفُوا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 قُلْ كُنْتُمْ تَعْتَدُونَ عَلَيْنَا مِنَ الْيَمِينِ قَالُوا بَل لَّمْ تَكُونُوا عُمَرِينَ وَمَا كَانَ لَنَا عَلَيْكُم مِّن سُلْطَانٍ إِن بَلْ كنتم قوما طاغين. فَحَقَّّ عَضَيْنَّ قَوْ رَبِنَ إِ لَذَائِقُونَ فَأَغْوَينكُمْ فَأَغْوَينَاكُم, فأغويناكم إَِّ كُ غَوين فَإِنندَهُم يَْمَائِذِين فِينْ أَذَ بِمُجْتَِكُون إن كذلك نفعل بالمجرمين انهم كانوا اذا قيل لهم اذا قيل لهم لا اله الا الله يستكبرون ويقولون ويقولون اهنا لتركون ان نَغْثِي نَني ساعر مَجنون بل جاء بالحق واثن ثقل مردفين انكم لفاقق العذاب الريم وما تجثون الا ما كنتم تعملون إلا عباد الله المخلصين أولئك لهم رزق معلوم فواكه وهم مقربون في جنات دعيم على سرور متقابلين وَأَفْوَاهُ عَلَيْكُمْ بِكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ بَيضَاءَ لَذَّةٍ بَيضَاءَ لَذَّةٍ لِّلشَّارِبِينَ لَفِيهَا رَوْنَقٌ وَلَا هُمْ عَنْهَا وَيَدْعُونَ قَاصِرَاتِ الطَّرْفِ عِنْدَهُمْ كَأَنَّهُمْ بَطَيُّ مَكْنُونٌ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ قَالُوا قَائِنٌ مِنْهُمْ إِن كان لي قرين يقول أهنك لمن المصدقين أهذا, أهذا متنا وكنا ترابا وإظامنا لمدينون قولا لنتم مطنعون فاصبوها افروا في ثوائل جهنم وعد الله ان كنت لا ترديني ولولا ولولا نعمه ربي لن من المحضورين أفما نحن بميتين إلا موتتنا لول نَحْنُ نحن بمعذبين إن هذا ما هو الفوز العظيم لمثل هذا اذانك خير نظلنام شجرة الذقوم انا جعلناها فتنة للظالمين انها شجرة تخرج في اصل جائم طلعها وَلَوْ هَاكَ أَنَّهُ رُؤُوسُ الشَّيَاطِينِ فَإِنَّهُمْ لَآكِنُونَ مِنْهَا فَمالِئُونَ مِنَ الْبُطُونِ ثُمَّ إِنَّ لَهُمْ ثُمَّ إِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لشوبا مِنْ حَمِيمٍ Um إ maوج aهُ إ الجَائ إ al الفَوبَ aهُبين فَ فَهُ لقد ضل قبلهم أكثر الأولين ولقد رسلنا فيهم منذرين فانظر كيف كان آقبة المنذرين إلا عباد الله المخلصين وَلَقَدْ نَادَيْنَا نُوحًا فَاَمِنَاعْمَ الْمُجِيبُونَ وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ وَمِنَ الْقَرْبِ الْعَظِيمِ وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُُمُ الْبَاقِينَ وَاتْرَكْنَا عَلَيْهِ فِي النَّاسِ سلام على نوح في العالمين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه مِنْ عبادنا المؤمنين ثم أغرقنا الآخرين وَإِنَّ مِنْ شِيَعَتِهِ لَإِبَرَّهِيمَ إِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ إِذْ قَالَ, إذ قال لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ أَيْفْكَنَا لِهَا تَنْدُونَ اللَّهِ تُرِيدُونَ فَمَا أَظْنُّكُمْ بِرَبِّ الْعَادَمِينَ فنظر نظرة في النجوم فقوال إني سقيم فتولوا عنه مدبرين فارغ إلى آلهتهم فقوال ألا تاكلون ما لكم لا تنطيقون Algo alayhimdhaban bilyamiini fa akwa banu ilahiya zifu Quana a tabuunaman tandhaituuna wao wa kwada kwa kun wama tamalun Quanyubanu فألقوه في الجهيم فأرهدوا بي كيدا فجعلنا هم الأسفرين وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين ربي هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما ما بلغ معه السعي قال يا ابنك اني عارف المنام اني اذعك فانظر ماذا تر قال يا ابا تفعل ما تمر ستجدني ان شاء الله من الصابرين فَلَمَّا أَفْلَمَا وَتَلَهُ لِلْجَبِينِ وَنَادَيْنَاهُ أَنَّى إِبْرَاهِيمُ قَدْ ضَنَّتِ الرُّؤْيَا إِنَّ كَذَلِكَ كَانَ جَثِى الْمُحْسِنِينَ إِنَّ هَذَا هُوَ الْبَلَاءُ وفديناه بذبع عظيم وتركنا عليه في منقرين سلام على إبراهيم كذلك نجز المعسنين إنه من عبادنا المؤمنين وَبَشَّرَنَاهُ بِإِثْحَاقَ نَبِيًا مِّنَ الصَّالِعِينَ وَبَارَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَى إِثْحَاقَ وَمِنْ ذُنِّيَّتِهِ مَا مُحْسِنٌ وَظَالِمٌ لِنَفْسِهِ مُبِينٌ وَلَقَدْ مَنَنْ على موسى وهارول ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم ونصرناهم فكانوهم الغالبين وآتيناهما الكتاب المستبين وآتيناهما الصراط المستقيم اطركنا عليه في الاخرين سلام على مثوى هارون ان كذلك نجاز المحسنين ان دم ما من عبادنا المؤمنين وَإِنَّ إِنْ أَفْسَنَ مِنَ مُرْسَلِينَ إِذْ قُولَ لِقَوِئِ أَنَا تَتَّقُونَ أَتَدَعُونَ بَعْلًا وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ الله ربكم ورب آبائكم الأولين فَكَذَّبُوهُ فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِنَا قِدِينَ سَلَامٌ عَمَاءَ يَاسِينَ إِنَّا كَذَلِكَ نَجَزِي الْمُحْسِنِينَ من عبادنا المؤمنين وإن لوطن من المرسلين إذ نجيناه وأله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين وإن كنا تمرون موسى بينه وبالليل افلا تعقلون وان ينون السلام من المرسلين اذا بقوا ان الفلك المشؤون ففاح مفكئا من المدعضين فانتقمه الحوت وهو منين فلم لا ام كان من المسبحين للبس في بطنه إلى يوم يبعثون فنبثناه بالعراء وهو سقيم وأنبثنا عليه شغرة من يقطين وأرسلناه إلى مئة فآمَنوا فمتعناهم إنا حين فاستفتيهم أن ربك البنات ولو البنون أم خلقنا الملائكة فنفوا وهم شاهدون ألا إنهم من فيكين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 مبين فاتوا بكتابكم إن كنتم صادقين وشعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون سبحان الله أنبه وما يصفون إلا إباد الله المخلصين فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الشحيم وما منا إلا له مقواما بَع وَإِن لا نعلُ الصونَ وَإِا لالَحنُ الْمسَّعون وَإِن كانَوا لا يقُونَ لََّ ع دَن ذكرر مِ لََّرينَ فَكَفَرُوا بِهِ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ وَلَقَدْ ثَبَتَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ إِنَّهُمْ إِنَّ لَهُمْ مَنْصُورُونَ وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ فَتَوَلَّى عَنْهُمْ حَتَّىٰ أَبْصِرُهُمْ فَسَوْفَ يَنظُرُونَ أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَأْجِنُونَ فَإِذَا نُفِخَ فِي صَاحَتِهِمْ فَسَاءَ أَصْباعُهُمْ ذَرِينَ وَتَوَلَّى عنهم حتى حين وأبصر فسوف يبصرون سبحان ربك رب العثة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين